ولكل أ م ة أ ج ل ف إ ذ ا جاء أ ج ل ه م لا يستاخرون ساعه ولا يستقدمون يا بني آ د م إ م ا ي أ ت ي ن ك م رسل منكم يقصون عليكم اياتي, يقصون عليكم آياتي فمن اتقى و أ ص ل ح فلا خوف يا بني آ د م يا بني ادم اما ياتينكم رسل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 جهنم م ه ا د و م ن فوقهم غ و ا ش ل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 و ق اسماء ل ل و ا ا د لله ل ذ ي ه الله ن الحسنى وما كنا ن ه ت د ي ل ل و هدانا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 م و ا ن ع م مؤذن فأذن ن ب ي ه م ا ل ل ع ن ة ا ل ل ه على عن الظالمين الذين يصدون س ب ي ل ا ل ل ه ويبغونها ع و ج ا و ه م ب ا ل آ خ ر ة ك ا ف ر و ن و ب ي ن ه م ا ح ج ا ب وعلى ا ل أ ع ر ا ف ر ج ا ل ي ع ر ف و ن كلا ى موسوعه ا الجنة ا النابلسي أصحاب النار قالوا ا للعلوم ا ل ا س ل ا م ي ن ونادى أ ص ح ا ب ا ل أ ع ر ا ف رجال ا ع ر ف و ن ا ب ل س ي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 ي و م يأتي ت أ و ي ل ه يقول النابلسي ذ ي نسوه من قبل قد ج للعلوم ا ل ا س ل ل ن ا م ن شفعاء ف ي ش ف ع و لنا م و نرد ف ن ع م ل غير ا ل ذ ي ك ن ا ن ع م ل قد خ س ر و أنفسهم و ض ل ع ن ه م م ا ك ا ن و ا ي ف ت م و ن